بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ أَلِفْ لَا أَمْرَأَ تِلْكَ چیوں پوری بیو لَنْ يُحْمِيَ کم اتی اجلہ مست نو لن... الحق وما كانوا إذا منظرين نحن نزلنا الذكرا أرسلنا من قبلك في شياع الأولين وما نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّرِينَ سَمَائُ رُجُوعٌ وَزَيْنٌ نَاهِمٌ ظِلِّين وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ سی ہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِي غَمَمَايَ شَمَّنَ لَسْتُمْ لَغُوبِرًا ذِقِين کودالیم عَلِمْنَا مست مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا کمل وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ میلکل کو نیو سن س والجال شرم سل مشن سويته فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون اور Amen. <laughs> إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك नقصون نجان پی دور گلیم اخ نار سوری مت کس صُهُمْ فِيهَا لَاصَبُوا وَمَا Oh my يَا لِكِ بَعْفًا بِمَا تُشِيرُونَ ﴿2﴾ أَنُبَشِّرُكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ کو میں کو پوم رو ر پل تَيْنًا كَبِيرًا وَإِنَّ لَصَادِقُونَ بَأْسِرْ بِأَجْلِكَ فَدَفَرَهُمْ عَلَى الامرا ان نداب را بشرُ قلَ إَِّه أُلَ إضَفِي فَل چکو قَالُوا أَوَلَمْ کیا لم سی دامکن لفی س تم شرتی پ فی لگ لفی د مقل و ان کا أبُ الْأَكْتِ لَوَالِمِينَ وَتَقَنَّمِنْهُمْ ل تینک عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَمْشِطُونَ مِنَ الْجِوَانِبِ فأخرت طومص صيحته مصبيحين فما مین ارل ا تر تو سر جم رب <تصفيق> tiga Quanpole عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين زی الگ بسوں ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد رب فِك وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَ